وَإِن مرَأَةٌ خَافَسْ مِن فَعَْلِهَ تُزًَا أَْوقِْرَابًا فَلَا يُنَاحَ لَيْهِ مَا أَْ يُفِحابَنَهُ مَا قُلحَ وَقُْل شُخَب وَحِّرَةِ الأافُةُ الشّح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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من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 وكان الله سميعا فطيرا